لَتَتَّبِعُنَّ فَتَوَلَّيَنَّ عَنْهُمْ شَقَّةً وَسَيَحْفَظُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعكُمْ وَهُمْ مُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو اراد الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله ذنبقا وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرج فيكم ما زادكم ان خبالوا ولا امروا خلالكم يبغونكم الفتنه يبغونكم الفتنه وفيكم شمناء لهم والله علي